كَلَبِ مِرصاد فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما بتناه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا 124. كلا بل لا تكرمون اليتيم 125. ولا تحاضون على طعام المسكين 126. وتأكلون التراث أكلا لما 127. وتحبون المال حبا جما كلا إذا 129. ويأت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا نوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة إرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي